بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا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 سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَد خَلَت مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكْتَمٍ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ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 فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلغ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار